Samen met dezelfde mensen die in het buitenland in de en in het buitenland leven en in تَعَالَى النَّامُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا إِنَّا هَدَيْنَا الْمَسْبِيلا إِنَّهُ أَشَاكِرٌ وَإِنَّهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ سَيَأْتُونَ مِزَاجَهَا كَفُورًا عَيْنَيْنِ يَشْرَبُ بِهِمْ عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُنْفِقُونَ مِنَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَأْنُهُ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا ناقا طريرا فلقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نقره ولقاؤهم نظرتهم وسورا وجزاءهم بما أصابوا جننتهم وحريما متكئين فيها على الأراق كلا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهر ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان لزاجها زنجا جبينا عينا فيها تسمى سلميلا ويطخ عليهم ردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لعن أم رأيت, رأيت نعيمه ملكا كبيرا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 van de nacht, vastschudt en sabbat In diegenen die houden van والظالمين أعد لهم عذابا أليم